أن هذا الموضع من هذه السورة بعد قوله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم يبعث المؤمن على الاحتراز والحذر من الوقوع فيما وقع فيه هؤلاء حتى صاروا أهل غضب أو أهل ضلال فإن غير المتحقق بسلوك الصراط المستقيم ذلك الذي ليس عنده من اليقين والثبات ما يكون سبباً بعد هداية الله عز وجل وتوفيقه إلى رسوخ قدمه على الصراط فإنه قد تزل به قدمه ويصير إلى حال الغضب حيث يتخلى عن بعض الحق وقد عرفه أو يكون متبعاً للباطل على جهل من هو عمى فيكون من, أهلي من أهل الضلال المؤمن يحذر من مواقعة الأعمال والأحوال والأوصاف التي تودي به إلى مثل هذه النهايات وهذا أيضا يبعثه على مجانبة هؤلاء من أهل الغضب والضلال ولا يعقل أيها الأحبة بحال من الأحوال ان يكون أحد ممن أنعم الله عليهم من جملة المنعم عليهم أهل الصراط المستقيم يتخلى عن هذه الحلية والشارة والوسام والتقليد الذي شرفه الله عز وجل به هداية إلى الصراط المستقيم من خير أمة أخرجت للناس الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى على الناس أجمعين على الأمم ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وهم هذه الأمة بطوائفها الثلاث فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله هذه الطوائف الثلاث هم أهل الاصطفاء بما فيهم الظالم لنفسه فكيف يتخلى المؤمن عن هذا التشريف وهذا الوصف وهذه الكمالات ويرضى لنفسه أن يكون تابعا لأمم يترددون بين حال الغضب وحال الضلال كثير من المسلمين اليوم في أقطار المعمورة يقتفون آثار أهل الغضب أو أهل الضلال من اليهود والنصارى وهذا أمر لا يعقل كيف يكون هؤلاء قدوةً وهم بين عارف للحق متنكب له وبين ضال عنه لا يهتدي إليه بحال من الأحوال والاعمى لا يصح أن يكون قائدا ودليلا للمبصرين ومن جعل الغراب دليله فإنه يطوف به على الجيف فما ظنكم بقوم جعلوا هؤلاء دليلا لهم يقتدون بهم ويتشبهون بهم في أحوالهم وأعمالهم بل وفي خصائصهم الدينية والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك وقال من تشبه بقوم فهو منهم ونهى عن مقاربتهم ومساكنتهم كل ذلك حفظا لتميز أهل الإيمان الذين صبغهم الله بصبغته صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون كل قوم لهم صبغة والنصارى يعمدون مواليدهم بماء ماء أصفر يقال له ماء المعمودية يعتقدون أنه يحصل لهم بذلك التطهير وهكذا كل أمة تزاول عقائد ما أنزل الله بها من سلطان ولكن الله حبى هذه الأمة بالحق والهدى الكامل فهذه صبغته التي تصبغ البواطن بالإيمان والصدق والإخلاص والتوحيد الصحيح والاعتقاد السليم بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر وما إلى ذلك وأما أولئك فهم يتخبطون في أنواع الخرافات والدجل والضلالات ينغمسون في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها أولئك الذين حجب الله عز وجل عنهم نوره فصاروا في هذه الظلمات كيف يتخذ الواحد منهم أو الجمع كيف يتخذ هؤلاء وقدوات يقتدى بهم ويتشبه بهم ونحاكيهم في بدعهم وأهوائهم وضلالاتهم وأعيادهم وأزيائهم وألبستهم وما إلى ذلك هذا أمر لا يعقل ويخشى على من لم يعرف قدر هذه النعمة الهداية إلى الصراط المستقيم أن تسلب منه فالمؤمن يخاف أمر آخر أيضا أيها الأحبة وهو أن اليهود هم أهل الغضب كما ذكرنا سابقا والنصارى أهل الضلال هذا علم على هؤلاء بالغلبة فهو وصف يتوجه إليهم مباشرة وإن كان يدخل فيه كما ذكرنا من شاكلهم وشابههم ممن عرف الحق وتركه لكن هؤلاء النصارى بعدما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عرفوا الحق ولم يتبعوه صاروا جامعين بين الغضب والضلال، فهم أهل غضب النصارى اليوم، وفي القرون السابقة بعد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل غضب وضلال، فهم عرفوا الحق، عرفوا صدق النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كذرو، كبيرهم هرقل لما بعث له النبي صلى الله عليه وسلم في خبر أبي سفيان وهو في الصحيح لما سأله عن تلك السؤالات عرف. صدقه وحقية ما جاء به صلى الله عليه وسلم ولكنه شح بملكه فمن كان بهذه المثابة فهو من أهلي من أهل الغضب ما الفرق بين هذا وبين اليهود أما النصارى الذين مدحهم الله عز وجل ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق هؤلاء الجواب بعده يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين هؤلاء هم الذين تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم وسلم. وليس أولئك الذين بقوا على كفرهم بهؤلاء لهم من الضلال الوصف الكامل ولهم أيضا من الغضب شعبة يستحقون بها أن يوصفوا به مع اليهود أهل غضب وضلال ثم أيضا نلاحظ هنا في قوله غير المغضوب عليهم أنه قدم اليهود قدم أهل الغضب فما هو؟ سر هذا التقديم يمكن أن يقال هذا باعتبار القرب في المكان فاليهود كانوا في المدينة قريضة النظير مع بني قينقاع ويمكن أن يكون ذلك للاسبقيه أن اليهود قبل النصارى فجاء ذلك على الترتيب غير المغضوب عليهم أو باعتبار الشده والثقل فإن وصف الغضب اغلظ من وصف الضلال فإن من عرف الحق ثم تركه لا شك أنه أعظم وأشد جرما من ذلك التائه الذي لم يعرف الحق اصلا ولم يهتدي إليه فيمكن أن يكون هذا التقديم والله تعالى أعلم لهذه العلة أو لغيرها والعلم عند الله عز وجل كذلك أيضا مما يؤخذ من هذا الموضع غير المغضوب عليهم بعد قوله صراط الذين أنعمت عليهم أنه عند أهل البلاغة من قبيل الالتفات نحن ذكرنا التفاتا قبله حيث جاء بضمائر الغائب في أول السورة الحمد لله هو رب العالمين الرحمن هو الرحمن الرحيم مالكي هو مالك يوم الدين ثم كانه حضر واقترب بين يديه لمناجاته وسؤاله ودعائه بعد هذا الثناء فقال اياك نعبد واياك نستعين كانه صار بحضره من يساله ويثني عليه ويدعوه فقال اياك نعبد واياك فخاطبه تحول من الغائب الى الخطاب هذا يقال له التفات تنويع الأسلوب في الضمائر ونحوها ويوجد منه أشياء غير هذا أيضا لكن أيضا بعده صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت فهذا للمخاطب ثم قال غير المغضوب عليهم فلم يذكر ضمير الخطاب وإنما أبهم ذلك وبنى الفعل للمفعول المغضوب، وقلنا هذا فيه من التأدب في الخطاب بحيث لم ينسب إليه الغضب، وإنما نسب إليه إلى النعام وذكرنا نظائر هذا في كتاب الله تبارك وتعالى. ثم يلاحظ ايضا هنا في قوله تبارك وتعالى، الحمد لله رب العالمين، لاحظ آخر الآية حرف النون هذه الفاصلة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لاحظ الرحيم بالميم والدين بالنون اياك نعبد واياك نستعين بالنون اهدنا الصراط المستقيم بالميم صراط الذين انعمت عليهم بالميم غير المغضوب عليهم بالميم ولا الضالين بالنون فهنا اهدنا الصراط المستقيم الرحمن الرحيم تناسبت هذه الفواصل ورب العالمين ويوم الدين اياك نستعين ولا الضالين هذه متناسبة بالنون فالفواصل في هذه السورة على حرفين الميم والنون بعض سور القرآن على حرف واحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبعض السور على أكثر من ذلك فهذا التنويع حينما ينوع بمثل هذا يكون فيه من تشنيف الأسماء ومع اتفاق ذلك الكلم في حروفه الأخيرة لاحظ الرحمن الرحيم قبله يا قبل المين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هي مقاربة لها إلا أن الحرف الاخير هو الذي تغير فوقعها في السمع متقارب مثل هذا هو من صروف البلاغه كذلك أيضا نحن نجد في القرآن أشياء تكون مجملة ثم يأتي تفصيلها في مواضع أخرى يعني مثلا في قوله تبارك وتعالى وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل هذا في سورة النحل ما هذا الذي قصه وما الذي حرمه أجمله وأبهمه فجاء ذلك مبينا في السورة الأخرى المكية وهي سوره الأنعام وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم فهذا تفصيل لقوله في سورة النحل وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل ما الذي قصه في سورة الأنعام فالقرآن يفسر بعضه بعضا وكما قال الشاطبي رحمه الله بأن السور المكية محمول بعضها على بعض يعني يفسر بعضها بعضا فهذه سورة الأنعام نزلت قبل سورة النحل فنجد فيها تفسيرا لأشياء في سورة النحل والقرآن المدني محمول على المكي أيضا فهو يبين مجملات فيه كما قال الله عز وجل مثلا في سورة الأنعام وهي مكية وآتوا حقه يوم حصاده هذا الزكاة على الأرجح ما هذا الحق وما القدر المخرج فيه جاء ذلك مبينا ومفصلا في مواضع أخرى بعد ذلك فالقرآن المدني يحمل على القرآن المكي ويكون ذلك بيانا له وتفصيلا لمجملاته ونحو ذلك هذه السورة سورة الفاتحة العلماء رحمهم الله يقولون بأنها اشتملت على مضامين القرآن الكريم وعلى مقاصده وموضوعاته الفرق بين مقصود السورة وموضوع السورة تجدون مقصود السورة وتجد المفسرين يقولون موضوع السورة السورة قد تكون ذات موضوع واحد وقد تكون ذات موضوعات متعددة يعني حينما ننظر في سورة كسورة الفلق فإنها تتحدث عن موضوع واحد وهو الاستعاذة من الشرور كلها سورة الناس تتحدث عن موضوع واحد وهو شر هذا الذي يوسوس في صدور الناس لكن حينما ننظر مثلا في سورة القيامة نجد أنها في صدرها تتحدث عن القيامة ثم بعد ذلك تحدثت عن قضايا أخرى كالوحي لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ثم تحدثت بعد ذلك عن موضوع آخر كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة ثم بعد ذلك ذكر أحوال الناس في ذلك اليوم الآخر فيتحدث عن موضوعات متعددة هذه السورة سورة الفاتحة اشتملت على القضايا الكبرى على الموضوعات فموضوع السورة قد تكون ذات موضوع واحد هي القضايا التي تناولتها السورة هذا موضوعات السورة، وأما مقصود السورة فذلك هو الجامع المشترك ان وجد بين أجزاء السورة كلها أو يكون ذلك متعددا باعتبار أن السورة لها أكثر من مقصد، كلها مقاصد متعددة، فالجامع المشترك الغاية الرسالة في النهاية هذا يقال له مقصود. السورة. فحينما مثلا نقرأ سورة الممتحنه مقصود السورة ما هو تقرير عقيدة الولاء والبراء سورة الجمعة بيان الاجتباء والاصطفاء الذي حصل لهذه الأمة مثلا والجامع المشترك بين القضايا المذكورة فيها ابن القيم رحمه الله يتحدث عن سورة العنكبوت ويتحدث عن مقصودها الأوحد وهو الابتلاء طيب جاء هذا في صدرها لكن ذكر الله فيها قصص الأنبياء قال قصص الأنبياء هذه سير في الابتلاء أن هؤلاء خيار الناس وقد وقع لهم ما وقع من الابتلاء هذه نماذج من ابتلاء خيار الخلق فهذا الفرق بين موضوع السورة ومقصود السورة فسورة الفاتحة هذه جاء فيها إجمال لموضوعات القرآن ولمقاصده ايضا ذكر فيها أنواع التوحيد لله تبارك وتعالى، وذكر فيها ما يتصل بالإيمان، بالملائكة، والكتب، والرسل، واليوم الآخر، وتحدث فيها عن أحوال الناس في الدنيا وعن أحوالهم في الآخرة، الى غير ذلك من القضايا والموضوعات. الأصول الكبار موجودة في هذه. في هذه السورة وتفاصيل الصراط المستقيم يعني بيان الشريعة من أولها إلى آخرها موجود في هذه السورة من أين يأخذ تفاصيل الشريعة من أولها إلى آخرها أهدنا الصراط المستقيم ما هو الصراط المستقيم هو الذي رسمه الله لعباده من أجل سلوكه ما الذي رسمه الله لعباده من أجل سلوكه الشريعة بكاملها هذا صراطه المستقيم فكل ما في القرآن من بيان الشريعة وما يشرحها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي تفاصيل هذه الجملة سراط المستقيم لاحظتم هذه السورة اللي نقرأها في كل ركعة كيف اشتملت على هذه القضايا جميعا من مقاصد القرآن وموضوعاته وفي سورة البقرة تجد التفاصيل لهذه المجملات في كثير منها وكذلك آل عمران وقد ذكر الله تبارك وتعالى في هذه السور الفرائض والشرائع العظام وذكر فيها أيضا القرون المكذبه أذا جاء في الأعام أيضا وكذلك أيضا تجده في سور كالأعراف وغيرها الشاهد أن هذه السور هي تفصيل لما أجمل في سورة الفاتحة فحق لسورة بهذه المثابة أن تقرأ في كل ركعة وان يرددها المسلمون في كل يوم سبع عشرة مرة فرضا وحق للقلوب أن تخضع وتخشع عند قراءتها لا أن يتعجب ممن خشع وهو يقرأ سورة الفاتحة ويأتي ذلك السؤال البائس لماذا بكى الإمام؟ حينما قرأ سورة الفاتحة وهل يبكي أحد عند قراءة سورة الفاتحة هذا السؤال لا يرد بحال من الأحوال ممن عرف ما تضمنته هذه السورة من الهدايات والحقائق هذا ما اردت ذكره في هذا المجلس وكنت ذكرت في ليلة مضت أننا سنتذاكر المواضيع التي دلت فيها هذه السوره على اصول الإيمان الوقت انتهى لكني اترك ذلك الليله الاتيه مع اسئلتكم إن شاء الله السلام عليكم